وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ أَيُّمَّا تَزَوَّجْتُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ مُحْصَنٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا مِنَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِنْ أَرَدتُّمْ عَن آنِفٍ فَمَتِّعُوهُنَّ لِتَعْفُوا عَنْهُ وَأَصْلِحُوا لَهُ سَبِيلًا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ تَخَافُونَ أَن يُحْصِنُوهُنَّ فَعُدُّوهُنَّ لَهُنَّ حِسَابًا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ولا جناح عليكم فيما توليتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما مَا كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أينالكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأعل لكم ما وراء الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنْ كَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَمَسْتَمْتَعْتُم بِمِنُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً أَلَسْتُمْ تَمْتَعُونَ بِهِ مِنُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَطَرِيبًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ إِنْ غَابَ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إن اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ أُولَاتُ الْأَرْحَامِ إِن كُنتُمْ مُّعْسِرِينَ أعلمكم طولا أن ينكح المصفنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض انكحوا هون باذن اهلهن واتو ناجورهن بالمعروف محصنات انكحوا هون باذن اهلهن واتو ناجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا احْصَنْتَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا احْصَنْتَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلِكَ لِمَن خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن بَغَيْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم فَقُولَنَّ إِن يَنفَحِ الصَّلَاةُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ يُؤْمِنْنَ فَبِالْمَعْرُوفِ يُؤْتِينَ وَبِالْمَعْرُوفِ يُؤْذِنَّ لَهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَاللَّهُ حَنَّهُ بِإِيمَانِكُمْ ذَاعُضُّكُمْ مِنْ بَعْضٍ تَخْضُفِي تَنكِحُونَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ تَنكِحُونَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصر ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصر ما على المحصنات من العذاب ذلذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبر خير لكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم اما غفور رحيم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 والله أليم الحكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم قَدْ رِيكُوا يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالذَّوْرِي حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّاوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشاغات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون يَتَّبِعُونَ الشَّاوِثَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَمَا يُرِيدُ هِيَ ذٰلِكُمْ لَا يُرِيدُ الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الشَّاوِثَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله ان يخفف عنكم وقول قل الانسان ضعيف وقول قل الانسان ضعيف يريد الله ان يخفف عنكم وَاَنْ يَغْتَذَا عَنْكُمْ وَقُولِي قَلْ انسان ضعيف فَقُولِي قَلْ انسان ضعيف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 لا تحقلوا هلوانكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم, ولا تقتلوا أنفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم لا إلا ان وَلَتَقُولوا بِلَصِلِ إِلَّا تَفُونَتْ جَاهَ مَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَفْتِنُوا سُحَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا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 نُفِرْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن لِيغْفِرَ ذَنبَكُمْ وَمَا سَيَّرْنَا أَن نُنَكِّثَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ بُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرِثَتِ النِّسَاءُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ذُكْرُكُمْ عَلَيْهِنَّ بِالرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ النِّسَاءُ نَصِيبٌ اتسب واسال الله من فضله اشكر الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ان الله كان بكل شيء عليما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 إِنَّ الْنَّصِيبَ مِنَ الَّذِي اكْتَسَبَ وَلِإِسَاءِ إِنَّ النَّصِيبَ مِنَ الَّذِي اكْتَسَبَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لله كان لكل شيء علينا ولكل جعلنا مغاليا مما ترك الوالدان والاقربون ولكل جعلنا مغاليا مما ترك الوالدان والاقربون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 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا غَنِيًّا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ والذين عقدوا أيمنا فساتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا الذين قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الذين قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وَرِثْنَ مِنْ أَمْوَالِهِم الصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ الصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُن فعظوهن واهزروهن في المضاجع واضربوهن والناس تخافون نشوذهن فعظوهن واهزروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ورِنَا ان تَكُون مِنْ امْوَالِهِم الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنكُم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سبيلا, علي سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, كان علياً كبيرا وَإِن خِفْتُمْ ومشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يفت الله بينهما وإن فَإِنْ شِئْتَ فَكَرِيمًا فَنَزَعْتَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا لِيُقْضِيَ بِالْعَدْلِ وَاتَّقِ اللَّهَ جَنَّهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وإن خبتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خبتم شطاق بينهما تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن نريد إصلاحا وافتد الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا وَأَبُوذُ اللَّهَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 وبذل القربى واليتامى والنسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم اغْنَى النَّنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّ فِي وَرِثِ السَّفِيلِ وَمَا نَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَأُبْصِرُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 وذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هم الذين بصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ان نكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمعون ما آتاهم الله من فضله الذين يدخلوا ويأمرون الناس بالبؤل ويتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَاتَّدِينَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ كُلُّ الَّذِينَ ومن يكن, قرينا قرينا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين مَن يَعْقِلُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَهِى فَهُرِينَا وَمَا زالَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويعطي لَذُنُّ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن ذَكَرَ حَسَنَتَي وَبَائِسَهَا وَيُقْسِمُ لَذُنُ أَجْرَ النَّاظِمَا فَتَيِبًا إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُ أُولَئِهِ شَهِيدًا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 يومئذ يعد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسكم النساء أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّن فَتَيْمٍ مَّصْعِدًا طَيِّبًا تَمْسَحُونَ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَو لَمَسْتُمْ مَسَّاً أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا انْتَجَدُم مُّصْغِداً قَيِّداً كُنْتَ تَخُوضُ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً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 أولا مسكوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا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 والله اعلم باعدائكم والله امنم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله اعلم باعدائكم الله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَغْفَرْنَا لَنَكُنَّا مَعَهُمْ وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِنَّ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ورك لعنهم الله بغير كفرهم لا يؤمنون الا قليل من الذين هذو يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا واطعنا من الذي هؤذو يحلفون الكرم عن وضعه ويقولون سمعنا ووافقنا ويقولون سمعنا وواصينا واسمع غير مسمعين ورعنا لين بالسنتهم وطعننا في الدين يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَصَفَّنَّا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ مَّا رَأَيْنَا دَيْنًا بِأَلْفٍ وَطَنًا إِذِين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنه الله بكفرهم وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخْلَصْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ولكن, لعنه وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 يُمَنُّ الَّذِي لَهُ تِلْكَ التَّابَ إِنْ بِما نَزَّلَ لَا مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمْ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن لا قومي سعون سلامٌ تعالى ذريا او لنلعنهم او لنلعنهم كما لعنا اصحاب السبت او لنلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا وكان أمر الله مسؤولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم إِنَّ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ كِتَابٍ أَمِنٌ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۚ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلُ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ فَتَرُدُّوهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ نزلنا مصدق لما معكم من إن كل انكم ستوجون تلم التعاذاري او نلعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت أولى العنى هم كما لعنا أصحاب الشبت وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا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 ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظيما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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله ألم تر الى الذين يزكون انفسهم لَمْ تَوَل إِلَى الَّذِي لَا يَجْذُبُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا وَمَنْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُّبِينًا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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَرَّمَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَرَّمَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ لقد اتينا الابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما لقد اتينا الابراهيم كتابا والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ان يحسدونا الناس على ما آتاهم الله من فضله ان يحسدونا الناس على ما آتاهم من فضله لقد اتينا الابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما لقد اتينا الابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ أَلَمْ يُؤْمِنُوا لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ أَيُُّمَنَ الَّذِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ وَكَفَى جَهَنَّمُ مَسْئِرًا وَكَفَى جَهَنَّمُ مَسْئِرًا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 هَٰذِهِ يَوْمُ الْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا إن الذين كفروا بها يا تي سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 يَا أَنَّهُ خَالِدِي لَفِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري في الانهام خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج طاهرة وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها ازواج طاهرة وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله يأمنكم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعرض إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل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 يا ايها الذين امنوا احصوا الله حسنا وفي رسوله وان الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى الامر منكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول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 تُكْمِلُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ بِمَا أُنْزِلَ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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن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 ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يتحكموا مُبِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنُ يُرِيدُ أَنْ يَفْتُرُّ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وعيت المنافقين يصدون عنك صدودا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ أَمَ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أَمَ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 قُلُوبُهُمْ سَأَرِفُ عَنْهُمْ وَأَعْرِفُ وَكُلُّهُمْ فِي ۚ هَلْ تَخْسِفُ كُلَّمَا ذَلِفُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ يُعَلِّمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلُّهُمْ فِي أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم سأعرض عنهم وعرضهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا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 وَلَمَّا نُذِرُوا وَلَمْ هَنْفُسُهُمْ جَاءُوا كَتَسْتَغْفِرُوا اللهَ فَاَسْتَغْفِرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا أَسْتَوْفِي اللَّهُ وَأَسْتَوْفِ لَهُ مَسْؤُولٌ وَيَجِدُونَ مَا اتَّوُوا بِالضِّيْمَةِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَطَاعُوا لَأَخَذُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بإذن الله فَإِلٰى اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوْا اَنفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَلَوْ اَنَّهُمْ ظَلَمُوْا اَنفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم قل يا ربك لا يؤمنون حت يَحْكُمُونَ كَثِيرَ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا أَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكَّمُوا كَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَّتْ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا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 فِيهِمْ حَرَجٌ أَمَّا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا أَمَّا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا قَالُوا إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن يُقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن يُقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يواضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يواضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْنَا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ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 وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا نَأَيْنَهُمْ لِلَّتِنَا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ اللَّدُنِّ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ اللَّدُنِّ أَيْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَدَيْنَا أَنْصَارًا مُسْتَقِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 هُنَيُّ يُطْعِنُهُمْ وَهُمْ سُؤَالَةٌ أُولَئِكَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّنَظَّرُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ لَوْفِقَتْ دِفِئَةٌ وَسَوَدَاتٌ وَفَارِحِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ عَاقِبَةً ومن يطع الله ورسوله فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين وفق الديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ هَذَا الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ هَذَا الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وكفى بالله علينا يا ايها الذين امنوا قذوا حذركم فان تثبتوا او انفروا جميعا فَكُنْتُمْ تَنْفُثُونَ سَبَاتًا أَوْ تَنْفُثُونَ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُضُوا حِذْرَكُمْ فَانْفُثُوا سَبَاتًا أَوْ انْفُثُوا جَمِيعًا يا فَكُنْتَ فِي صُبَاتٍ أَوْ فِي ذَرِيَّاتٍ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبْطِئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يَبْخَلَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا إِنْ أَصَابَتْ مصيبة قال فإنا إن الله هو ريء إلا ان اكون ما هم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك لك ان لم تكون بينكم وبينه موده يا ليت في صنمه لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتنكم معهم, معهم فافوز فوزا عظيما سيقولن فَكَمْ مِنْ تَفْسِيدٍ وَزَيْنٍ فِيهِ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَ لِقَوْمٍ تَمَاهم تَفوزُ فَوْزًا عَظِيمًا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 لك ان تكون بينكم وبينه موده ياليتنكم معه لا يكون انك ان لم تكن بينكم وبينه موده ياليتنكم كنتم معهم, يا كنت معهم فافوز فوزا عظيما ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليس لي كنت معهم فأخوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة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 سَبِيلَ اللَّهِ سَيُقْتَلُ او يَغْلِبُ فَسَوْفَ يُهِينُ الْعَظِيمَ أَلْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ مَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ يَشْكُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُقَاتِل سَبِيلَ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يُغْرَبَ فَسَوْفَ نُكْرِمُهُ أَلَمْ وَالْعَذَابُ مَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعتين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا 111. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمشتضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 112. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمشتضعفين من الرجال والنساء والولدان الشخص الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا بِاللَّذِى كَوَّنِي وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ عَلِيمًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ صِغَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين طيل لهم كف ايديكوم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال ان تر الى الذي فيل لهم كفوا ايديكوم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً تَرَى الْمُنَافِقِينَ يَخَافُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديك وامكن فرات اوقات الزكاة فلما كتب, فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اسد خشية فَرَمَّا قُتِدارَ لِي مُلْكِ تَالُ بِذَا طَرِيقٍ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ مَا لَك تَخْشِيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدرك يَكُونُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَرُفِعْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ افول حديثا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيده اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيده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 هم سيئه يقولو هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لها اولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا انَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا فَتَرَى الْكَافِرِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ حِسَابًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَلَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكفاه الله شهيدا وكفاه الله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد اطاع الله من قال الرسول فقد افحم ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ومن تولى تما ارسلناك عليهم حفيظا يَقُولُونَ طَائَفَتُكُمْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ وَيَقُولُونَ نَصَائِبٌ إِذَا رَجُلٌ مِنْ عِنْدِكَ فَائِتَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَا تُجِيلُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وكفى بالله, وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وَيَقُولُونَ كَذَا سَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَفَادُوا كَثُمَّ مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ وَمَا هُوَ يَصِلُ لَا يُجِيتُول فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ لَوَاذَنُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر مبين الأمن وإذا جاءهم من الامن او الخوف اذاع به واذا هم امن من الامن او الخوف اذاع به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو إلى الرسول وإلى أولي الأمي منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هُوَ الَّذِي يُسَخِّرُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَهُوَ أَهْدَاءُ إِلَى رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ يَكُفُّوا بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ يَفْتَدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا اللَّهُ أَشَدُّ بأسا وانشدت انتيقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك حرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وحرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأجدت فيك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 وكذلك الله هو كل شيء فيتا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكذلك الله هو عارف كل شيء وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حي حيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا غيب فيه ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله حديثا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 وَلَنَصْبِرَنَّ لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا اتُريدون أن تهدو من أضل الله أتريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا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 مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وفتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وج outfitsهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجSenمهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً وَدُّوا لَوْ تَفْكُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ وَدُّوا لَوْ تَفْكُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقًا أَوْ جَاءُوكُمْ حَاضِرِ الصُّدُورِ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ زَيْفُونَ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَضُرُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصُرَتْ سُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصُرَتْ سُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَفَتَنُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَتَرْتَكُتُنَ إِنِ اتَّزَلُوكُمْ فَلَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلواكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فَخُذُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتُ خُذُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتُ خُذُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَفَاتَلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَتَرْتَكِلُون إِنْ يَتَخَلُّوكُمْ فَلَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تَجِدُونَ أَصْحَابًا يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنْكِسُوا فِيهَا تَجِدُونَ أَصْحَابًا يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُدُّوا وإذ لن تتنفسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وياكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفهموهم إِلَّا لَن يَعْتَذِلُوكُمْ وَيُلْقَوْا إِلَيْكُمْ مُسْتَسْلِمِينَ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ تَخُذُّوهُمْ وَقَتْلُهُمْ حَيْثُ تَصِفُّونَهُ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَأُولَٰئِكَ جَنَّنَ لَكُمْ نَارَيْنِ سُلْقَانَ مُغِينَة تَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيُؤْمِنُ قَوْمُهُمْ فَلَمَّا وَضُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنزِفُوا فِيهَا يَتَجَادَلُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ ۖ يَضْرِبُونَ لَكُم مَّثَلًا ۖ كَمَن ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فإِن لَم يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ تَوَقَّفْتُمُوهُمْ إِلَّا إِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ سُلْطَنًا وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَقُلْنَا فَإِنْ جَاءَنَّكَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرَهُ إِلَّا عِندَ اللَّهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ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 قَوْمٌ إِنْ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سَتُحَرِّرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِذْ تَنَامُ الْقَوْمَ جَعَلْنَا مِنْ جِنِّهِمْ وَدَيْنَهُمْ مُنْذَرِينَ سَرِيعًا مُسْلِمَتَهُمْ إِلَٰهِهِ وَتَحْرِيرَ قُرَّةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ لَن يَنفَعَكُمْ جِهِدُ فَصِيْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 اِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ لَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبيلهم ميشاق سرية مسلمة إلى أهله وتحرير وقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولين يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا يا العظيم ما هوى وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا هوا وحبيب ما هو علي وقال في الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال في الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبتَغُونَ عرض, عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اَزَارِكَ طَاءٌ مِنْ كُلِّ فَنَنٍ اللَّهُ عَلَيْكَ تَجَلَّى إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اَذَارِكَ فَاتٍ مِنْ كُلِّ فَنَنٍ اللَّهُ عَلَيْكَ تَتَبَيَّنُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم افضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه افضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وَكُلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَكُلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفَضَّلَ اللهُ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَكُلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ذَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةَ ذَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله هو فور الرحيم وكان الله هو فور الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كما كنتم قالوا كنا مستضعتين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَنَّاتُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لَا غِنَى لِصَفِيُونَا حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلْسًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا وكان الله عفواً غفورا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أولئك أسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وآجرا من الله ورسوله ثم يدرفه الموت فقد وقع أجوان الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ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 زَيْفِين وَآجِلٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ رَقَاهُ وَرَبُّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وإذا ضررتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن فَكَتِرِينَ كَنُ لَكُنُ لِصْنَدُ وَالْغِلا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وإذا ضررتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن للكافرين كانوا لكم عدو مغللا واذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاه فالتكم طائفه منهم معك والياخذوا اسلحتهم وَإِذَ قُمْتَ فَإِنَّكُمْ تَنْهَوْنَ الصَّلَاةَ فَتَنكُم قَائِدَةٌ مِنْهُمْ مَا كَانَ يَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَإِذَا تَجَدُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَّوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِنُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً أفتن الذين كفروا لو تفعلون عن أسفحتكم وأمتعتكم فلينرنا بكم ليلة واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم ولا جناح عليكم ان كن لديكم اذم من نصر ان كنتم اللهم انت بأسحقتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا انما انت للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي فَإِذَا فَتَحْتُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُصَلُّوا فَلَنْ يُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم اذم من نصر ان كنتم مظلوم تبغ اسلحتكم وخذوا حذركم, وخذوا حذركم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا إن مَا عَنَّى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ هِينٌ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اِذَا قُبِئْتُ صَلَّى كَفَرَكُوا هَيَناً وَقُوداً وَارَجُونُ دِيقُ كَإِذَا قُمْنَ نَنْتُمْ فَأْتِمُوا الصَّلَاةَ كَإِذَا قُمْنَ نَنْتُمْ فَأْتِمُوا الصَّلَاةَ فإذا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُمْتُم فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ اِذَا طَمْأَنْتُمْ تُصَلُّوا فِي الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فإن هُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ أَوَلَيْسَ الَّذِي يُسِرُّ فِي صَدْرِهِ مِنَ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ماذا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إنا أن لَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان انزلنا هَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِنَّ زَرُعَ نَجِيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ مَّا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما انما كان غفورا رحيما انما كان غفورا رحيما انما كان غفورا رحيما ولا تجادلن الذين يفتنون انفسهم ولا تجادث عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادلن الذين يختلفون انفسهم ولا تجادلن الذين يختلفون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما الله لا يحب من كان خوانا أتيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون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 يَسْتَخَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخِفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم اقولوا الذين ظلمن في الحياه الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا جادلتم عنهم في حياه الدنيا فمن يجادر الله انهم يوما في يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ها انتم ما اولئك جادلتم عنهم في الحياه الدنيا ها انتم ما اولي جدلتم عنهم في الحياه الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن الله فمن يُجَادِلُ الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يَا لَيْتُهُمْ عَنهم تِلْكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَئِنْ يُجَادِلُوا الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا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 ومن يكتسب اسما فانما يكتسبه على نفسه ومن يكتسب اسما فانما يكتسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكثر اسما فانما يكتسبه على نفسه ومن يكثر اسما فانما يكتسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكثر خطيئه او اثما ثم يغمر به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ومن يكثر خطيئه او اثما ثم يغمر به بريئا فَكَمْ مِنْ نَبْتٍ لَوْ هَدَيْنَاهُ لَاسْتَقَامَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَوْمَ يُبْعَثُ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا أَلَيْسَ خطئه او اسما ثم يغمر لي برئ ان تفضحنا لبسنا واتمنا مرينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لما منهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم قالوا لا بضل الله عليك ورحمته لأن الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لولا فضل الله لئن رحمتته لمنقطفون منهم ان يظلوا كما يضلون الا ان كفروا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 إلا من أمر بصرطة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ كَمَا أُنْذِرَ الْأَوَّلُونَ مَا اخْتَرْتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَأَمْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ أَمْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أُمِرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ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 فعل <سؤال> ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والعين شافت الرسول من ذا ما تبين له الهدى ويتبع ضيئ السبيل للمسلمين نوليهم ما تولوا ونصليه جهنم نوليهم ما تولوا ونصليه جهنم وساءت مصيرا نور اللي ما تعرض ونصره جهنمه ساءت قصيره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 غير نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 اَمَّنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْأَوَّلِ وَلَا يَعْتَرِفُ بِهِ وَيَضِلُّ عَنِ ٱلْحَقِّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا بَعِيدًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا بَعِيدًا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا <تصفيق> إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا <تصفيق> لعنه الله لا له وما وقلنا استخذنا من عبادك نصيبا مفروضا قال لا استخذنا من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله لا له وَقُلْنَا اسْتَخِذْ نَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أَضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدُّوا إِنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَا أَضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ لَهُمْ وَلَأَمْرِهِمْ فَلَنُبَتِّكَنَّ مَا آذَنَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرُنَا لَوْ تَغَيَّرُ تَخْلُقَ اللَّهَ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 لَهُمْ وَرَاءَ أَمْرِهِمْ فَلَن يُبَدَّلَ كُلُّ مَا أَتَانَا الْأَنعَامِ وَلَأَمْرِهِمْ فَلَن يُغَيِّرَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ومن يتحر الشيطان وليا من دون الله فقد خفر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَلَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا أَلاَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وَأَن يُصَادِحَ حَافِظُ كَنُونِ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 وَاَمْرُ الصَّالِحَاتِ كَانُواْ يَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللهُ حَقًّا وَعَدَ اللهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ومن اصدق من الله فيلا ليس بامانكم ولا امان اهل الكتاب ليس بامانكم ولا امان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 ليس بأمانيكم ولا أمان أهل, أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يرسل ان يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَا يَعْنِي مِنَّا صَالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَغْفُرُ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُلِمُونَنَا شَيْئًا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 إذًا للذاهر وجيما حنيفا واتخذ الله إذ راهي مخللا واتخذ الله إذ راهي مخللا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 ذَا نِلَّ سَهِرُ وَحِيمَ حَنِيفَا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِذْرَاهُ مَخْلِيلَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِذْرَاهُ مَخْلِيلَا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيط فكان الله بكل شيء محيط ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء ونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النشاء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن التي لا تؤتون ثونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان اللاتي لا تؤثونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تكون مولى لليتامى بالقسط والمستضعفين من الولدان وان تكون مولى لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وما تفعلون من خير فإِنَّ مَا كَانَ بِهِ عَلِيمًا ويستفتونك في النساء وي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 لا عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن التي لا تؤتون وَنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ الَّتِي لَا تُؤْتَىٰهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضافين من الغلدان والمستضافين من الغلدان وان تكون مولى لليتامى بالقسط والمستضافين من الغلدان وان تكون مولى لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وما تتصدرون من خير فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِن مَّرُوا بِمَسَائِلَ فِيهَا اخْتِلَافٌ فَارْسِلَا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ عَقِيمًا وَصْلُ الْخَيْرِ وَصْلُ الْخَيْرِ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَصْلُ الْخَيْرِ وَصْلُ الْخَيْرِ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 اتميلون ميلا النساء ولو حصفتم فلا تميلون كل الميل فتذروها كالمعلقه الا تميلون كل الميل فتذروها كالمعلقه وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَرَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه الا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتستقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته جَآتِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَوْصَى النَّبِيُّ وَالصَّائِنِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وانياكم ان تتقوا الله وان تذكروا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وانياكم ان تتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض فإن لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله, وكان, الله وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بآخرين, بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا فَكَيْفَ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 والوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا يُرِي الهَوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَنُوءُوا أَوْ تُرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تَنُوءُوا أَوْ تُرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 يَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ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 ورب الليل ونلاجكته وكتبه وأمره واليوم الآخر ففرضا ضل لغليل ذعيد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخي فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر صحب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخي فقد ظل ضل ظلالا بعيدا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 نَزَّادُ كِسْرًا لَمْ يَكُنْ لَاؤُ يَؤْسِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ شَرِيلًا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليوقر لهم ولا ليهديهم سبيلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذين يتخذون الكافرين اولياء ام ينذون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين اولياء ام ينذون المؤمنين اي يبتغون عن ذهم العزه فان العزه لله جميعا يَرْتَمُونَ إِنْ تَهُمُّ الْعِلَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا انما جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم ففتح من الله قالوا الم لنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الذين يتربصون بكم فان كان لكم ففتح من الله قالوا أَلَن نَّكُونَ عَلَيْكُمْ عَاقِبَةٌ وَإِن كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا هل انتهى الذئب ولم نعف من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامه الله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قُلْ إِنَّ يَا رَبَّ اللَّهِ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتِيلًا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 أَلَمْ نَكُنْ نَعْتُوهُ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِ الذَّنْبَيْنِ وَلَمْ نَعْفُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هُنَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْكَثِيرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَدًّا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى إِنَّ الْمُنَافِقَ فَوَدّعْنَاهُ اللَّهُ عَنْ وَفَادَهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُنْ سَلَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إلَّا قَلِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ان المنافقين يخادعون الله وهم خادعوه واذا قام الى الصلاه قام كسالا واذا قام الى الصلاه قام كسلا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وانكسا لا يراهون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذرذبين بين ذلك لا إلهان تَجِدُ لَهُ سَبِيلا وَإِن يُقْلِلْ لَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا مُرَدَّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ لَهُ سَبِيلٌ وَمَن يُقْلِلْ لَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أَمِنَ سُلْطَانًا مُبِينًا أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافتين في الذرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 الذين تابوا واصلحوا واتقوا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين الا الذين تابوا واصلحوا واتقوا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَعِظَمًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّصَمُوا بِالْإِسْلَامِ وَأَقَلَّ فُؤَادُهُمْ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ هو تصن بالله وافلا فودي لمن بالله فاولئك هم المؤمنون وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يسر الله بمعذبكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعلهم عذاب إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما